آه يا ليل كم لا غايه آه يا ليل المصايب كم لا غايه آه يا كم لا غايه حبي يا مصيبه الحبيبي متدا والد حبيبه يا دليني شرح الحبيبي متدا والد حبيبه يا يا ليل المصايب آه حتى عمر اللي ألا غابو يا الأهل جمعوا مرغبا المصاب اللي هل حتى عمر اللي ألا غابو يا الأهل واو إلى أحسن واو إلى أحسن وادعتهم للحرب ما ظلم ودعتهم للحرب ما ضل امل شرد جا و بقلبي عنهم سئل شرد جا و بقلبي عنهم سئل قلبي يرفع عنهم سيل جا و بدمعته و قلبي عنهم سئل جا و بدمعته خلي <سجده> يزيد قلب على راحه ونحيي الحبيبي موت دا حبيبي <صفيق> الحبيب موته وداه دا حبيبي خلي قلب على راحه ونحيي الحبيبي حبيبي موته حبيبي يا اهالي يا يا Mussaia, aalielin Mussaia, joo Mussaia, joo شم مصيبة القلب يحمل اياني فراكم هدنو بعد ما ظل حلوه ويلا احس وهايل احس هو دمعي على وجهي مو دمع سيل اشوف دمعي على وجهي مو دمع سيل جيج دمعو على خدودي تغين خيل هذا ترسح كل حوافر احس على وجهي خناجر هذا ترسح كل حوافر حسعى الوجن خناجر دمعي همضيت على غريبه الحبيبي موت ذا ود الحبيبي دمعي همضيت على غريبه الحبيبي موت ذا ود يا ليل المصايب يا يا خلي انا لا باكي اه يا اللي المصايب هادي بالفراق احباب ايش يصير دم عماء تعرفش نغم عند المصير الحبيب الفارج أحباب يصيب دم عماء تعرفش نغم معنى المصير واويلة على حسية واويلة على حسية شاب حيون على أحباب تدير شاب حيون على أحباب تدير قلب يراح بقى حمعب تسير قلب يراح بقى حمعب تسير عفتكم راح لما ودعتكم قلبي عفته من عفتكم راح لما ودعتكم ابتدي قلبو راح محانه عجيبه الحبيبي موت دا ودا حبيبي قلبو راح الحبيب موت دا ودا اه يا نير المصايب اه يا نير يا على ني على يا, يا شرح يا يا شرح يا bibi what did i with ta habibati ah ya lil masar ah ma بريتك جاوبني مبحل المراد ريتك تجاوبني مبحل للمرد. للمرد يا حبيبي المات والمحبوب رد يا حبيبي المد والمحبوبه رد اهلي لما ودعوني تدري بيهم ما ننسون اهلي ودعوني تدري بيهم ما ننسون لكن بفسه المات من يجيب الحبيبي مو تداود حبيبي لكن اليكسد الموت من يجيب الحبيبي مو تداود حبيبي آه يا ليل المصايد آه يا ليل المصايد آه يا ليل المصايد اللي أنا ضايب